أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم انما انزل أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مَتَاعٌ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيَةٌ من ربه قل إِنَّ الله يضل من يشاء ويهدي مَن آمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَطْمَئِنَّتْ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ